فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من مرحبا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 وَإِذَا عَلِمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ نَّكِيمٍ